اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اصلح ذات بينهم اللهم الف بين قلوبهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اعز الاسلام المسلمين وادل الشرك والمشركين ودمر عداء الدين والملحدين اللهم انا نسالك فواتح ا ل خ ي ن وجوامعه واوله واخره وظاهره و ب ا ط ن اللهم إ ن ا نسالك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخرة وظاهرة وباطناه اللهم إلهي نسألك ل ك م ة الإخلاص في الغضب ونسألك القصد في و ا ل ر ض و ن س أ ل ك ا ل ق ص د في ا ل ف ق ر و ا ل غ ن ن ى و س ي للعلوم ينفد وقرات عين ا ن ا ا ل ا س أ ل ك برد ا ل ا م ي ة و ا ل ش ر ل ه ا ك في غ ي ر ك ه دعويه ا ولا فتنة غير ا أ ح م ا ل ر ا ح م ي ن ا ل ل ه م ز ي ن ا بزينة ا ل إ ي م ا ن و ج ع ل ن اجتماعي هداة سترت ذ ن و ب ن ا و ع ه النابلسي ا ل ل ع ي و م الاسلاميه ة ا س ر ا ء الله الحسنى